الوحدة الخامسة المجتمع الفاضل الدرس الأول حسن الخلق واحد استمع إلى العبارات الآتية واعدها ثم تأمل معانيها مستعينا بالصور تسامح تعاون أخوة كسول عجول مساعدة المسنين مهذب أسوة حسنة بخيل بشوش